فهم ايه في حكم الامامة ها في احكام الامام الحمد لله والصلاه والسلام الاولى يعني الافضل يعني جوده في القراءه العالم فقه صلاته الاقرا هو الاولى يعني لو وجد عالم وهناك رجل أقرأ ولا يفتأت هذا الأقرأ على العالم ولا على منصبه ولا على الإفتاء ولا على غيره يقدم علشان الناس يعني تنتفع بالقراءة أو تخشعك والأقرأ الأحسن قراءة مع خشوع وتدبر إن واحدة يغني ويصرف الناس عن الذكر إلى أن يبقى سماع الأنغام لا فإنما لو كان القارئ ده هيصلي إمام فيفتي بأو العالم موجود ويبتدع إن كان مبتدع أو يخترع شيء أو نحو هذا فهذا يمنع من الإمام إذا كانت إمامته تؤدي إلى أن يضع نفسه في منصب لا يندغي له فإنه يؤخر لأن يحصل الفساد فيعني الصوت والقراءة تكون أقل والأمور الشرعية تنضبط أفضل ما يجي واحد ويخرب الدنيا بقى يعملها موالد ولا يعملها الفتاة بقى ضربة على مزاجه لا الأولى بالإمامة الأقرأ العالم وفقه صلاة ان جمع بين القراءة والعلم فذا أفضل واحد مفيش خلاف لو كان أحدهم أقرأ وأحدهم أعلم في قولين لأهل العلم القول الأول أن الأعلم مقدم القول الثاني أن الأقرأ مقدم بالشرط الذي ذكرته آنفا الشرط أن يكون بإذن العالم ويكون لا يفتأت على العالم ولا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 ثم يعني إن استهوا في القراءة الأفقه لما تقدم قال الزركشي لا نزع بين العلماء أنه يقدم بعد الأقرأ الأفقه ولو قدم الأفقه على الأقرأ جاز قال أبو محمد لا أعلم فيه خلافا إذ الأمر فيه أمر إرشاد فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي الأمي الذي لا يحسن العربي فهذا يقرأ لا يستطيع أن يتم القراءة صحيحة فيقول مثلا الحمد لله رب العالمين منفعش ما يقدمش ماشي ما يقدمش يبقى يقدم الأمي من يستطيع أن يقرأ الفاتحة صحيحة وإن كان لا يعرف أحكام صلاة وهذا فيه نظر والله أعلم هذا فيه نظر لا يعرف أحكام صلاته يعني هذا يفسد الصلاة أيضا ولكن المقصود يعني أنه ليس فقيها في أحكام الصلاة إنما يتعلم ما يغلب وقوعه من الأحكام الصلاة والفقيه الأمي قلنا الأمي الذي لا يحسن العربية فلا يحسن قراءة الفاتح وإن اجتمع فقيهان أحدهما علموا بأحكام الصلاة قدم لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة ثم إن استوى في القراءة والفقه الأسن لقوله عليه الصلاة والسلام وليأمكم أكبركم وليأمكم أكبركم اتفق عليه ثم مع الاستوائف السن الأشرف وهو القراشي وتقدم بني هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى الإمامة الصغرى في الصلاة والإمامة الكبرى ليرأسة المسلمين والإمامة في قريش إلى أن تقوم الساعة ولقوله عليه الصلاة والسلام قدموا قريشا ولا تقدموها يعني ولا تتقدموها ها ايه يعني ايه السؤال حالك بترى الوجوب يعني لو كانت اتنبع سلم قادل فانتحها هو يعني احسن قرأ بس في لا ما كده بيقول ان فقيهان احدهما اعلموا باحكام الصلاة قد مش بيه والاقرأ اتنين علماء فقيهان الأفقه منهم يقدم مطلقا إزاي؟ لا يعني هم الاثنين متسويين ولكن في الصفات الأخرى ولكن وفقهان أحدهما أفقه يقدم الأفقه هذه المسألة اللي هو مذكورة هنا إنما واحد أفقه واحد أقرأ دي مسألة يقولنا فيها اخلاف هنا اللي ذكروا هنا ان الاقرأ يقدم ونقل الاعلام فيه نزاعا ولكن فيه نزاع فيه نزاع واول الاقرأ على الاعلام بالقرآن اقرأ الكتاب انا اذن والاعلام به دلوقت كمين احنا مش فاهمين اللي يقرأ كتير هواش اعلم ولا حاجة عاش عارفين العربي ولا الاصول ولا كده انما على كل حال احنا قلنا ان الامر الى العلماء فامكان واحد اقرأ يقدم ولكن لا يفتأت على العلماء يعني في مسجد وفيه الشيخ رضا مثلا حضر فيه علماء يقدر الشيخ رضا يصلي عشان الناس تنبسط من الصلاة وتشعر بهم إنما لو قال طيب بقى وانا هفتي وكلامكو غلط ونقولوا لا اركين انت بقى صوتك حلوة ماشي تقرأ كويس ماشي إنما طبعا الدين والأحكام أهم من القراءة من حسن القراءة إيه مصطفى عايز تصلي إمامك عايز صلي خلك روكل كده وصلي دلوقتي عشان ما حدش يصلي وراءك والعامك ثم الأقدم هجرة أو إسلاما ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم إن استوى في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق وساكن البيت وإمام المسجد حق إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم ولو كان في الحاضرين في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه كان حقه بقى إيه يرتبهم زي ما قالوا البعض رتبهم نمر واحد السلطاء ولكن الترتيب ده كله بشرط الأهلية للإمامة أهل للإمامة ولكنه لا أفقه ولا أعلم ولا... نمر واحد السلطاء نمر اثنين صاحب المكان في المسجد يبقى الإمام الراتب اللي ترتب ما هو يصله. وفي البيت المالك مالك البيت بعد كده بقى ندور على, على الترتيبات اللي احنا قلناها قبله يبقى الأقرأ بقى والعنين أفقه وكذا السلطان صلى ان شاء الله في حيث في مسجد في بيت في حيث السلطان مقدم السلطان مقدم على الكل ما ليه من بره المنطقة جدا ده مويل لك لا انت صاحب المكان انا اجل المنطقة تادي ايه لا محدش قال لصاحب يعني من الحي يعني وده غريب ماسمعتش حد قال كده يعني يعني غريب إلا من دي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث يعني قال يقدموا كده إنما لو صاحب بيت أو إمام مسجد يقدم إلا لو كان سلطان يقدم طب كنا جبناهم بقى جبهم الأخر ليه مش عام والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت وحر بالرفع على الابتداء وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع القلفة ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أو لا من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه أو لدخ الخبر حر الحر إيه مقابله العبد والحاضر مقابله لا مش المسافر الحاضر مقابله البادي يعني البدوي الحضر يقول البدوي يعني اهل المدن والقرى او اهل البدر انه ممكن يجيلك من مدينة تانية انت في الشرقية مثلا في الزقزيق جالك واحد من بالبيس ايه هنا ايه بقى لو جالك من البدو دي مساله ثانيه بقى لو سيب مصنع يا كوفيشر بس يبقى ازيد من اللي لابس قميص قميص قميص او لا لابس صدري وسروال صدري على قد الصدر يعني يبقى هنا وهو الناشئ في ومقيم المقيم يبقى أفضل من المسافر لأن المسافر يبقى عاوز يقصر والمقيم يتم فيبقى أفضل وفيها خلاف أيضا بعضهم قال المسافر أولى وبعضهم قال لا ينظر إلى هذا إنما ينظر إلى التقديم بالأمور الأخرى والمختون معروف الختان الطهارة, الطهارة يعني أي مقطوع القلفة أو القلفة ومن له ثياب يعني أكثر من صوب أي ثوبان وما يستر به رأسه طب هو عايز يستر رأسه ليه؟ أولى من ضده بيقول إشارة إلى أن الجامع غير مقصود وكذا نظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصفة ونحويها من الفضائل لإفضائه إلى استمالة القلوب يبقى برضو اللي ثوبه نظيف بعد إخوانا بيبرحتهم وحشة دايما ودي حاجة مش كويسة اللي ريحته بتتغير بالعرق والمجهود يغتسل وخاصة لو هيروح هي المسجد يحضر درس أو هيروح هي في جامع من الجموع لإفضائه إلى القلوب يعني الصوت الطيب إذا كان يحبب الناس في أنهم يسمعوا القرآن يعني ولكن طبعاً الأقرأ مش هو اللي صوته أحسن الأقرأ المتقن للقراء إنما حلوك الصوت دي حاجة تانية شخص ما يسأل اللي علم بأحكام الكراءة ولا اللي علم بأحكام الكراءة ولا اللي يعلم باحكام القراءه اه ولا اللي يعلم بالقران نفسه معاني ده الافقه بقى ما احنا قلنا بعض العلماء قال الاقرا هو الافقه يعني الاعلم بمعاني القران و بعض لما اغلبهم قالوا اللي هو ايه المدق للقراء يحسن القراءه احكامه فالحر أولى من العبد والمبعض والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية والمقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر فيفوت المؤمنين بعض الصلاة في جماعة طبعا سيدنا النبي صلى بالناس صلى الله عليه وسلم وهو مسافر وقال أتم صلاتكم فإن قوم سفر ويقول أتم فإن قوم سفر يعني مسافرين فلا تكره إمامة مسافر بمقيمين إذا كان أولى بالإمامة فإن قصر لم تكره إجماعاً لا الموضوع الرسول ده يعني ممكن تلخص قاعده ان البس اسطر يعني عاوز ايه يعني طبعا الامامه منصب مهم وينبغي أن تكون للأكمل فمن لبس ثياب المسلمين أولى ممن لبس ثياب غيرهم وكذلك من كان ثوبه أسطر فيبقى مقدم ومطلوب في الصلاة جمع ثوبين واحد لبس قميص بس مش لبس غيره كان العرب ما عندهمش لبس كتير زي أنا كده ما لبس داخلية وما لا فكانت سيدنا عمر يدعو الناس إلى أن يجمع أحدهم ثوبين في صلاته يلبسوا بين سروال وأميص يبقى تماماً يامين اسمه سراويل طبعاً عند جمهور اللغوين سراويل المفرد سراويل والجمع سراويلات أما سروال يعني الجمهور لان ما لهاش مدلول مفيش حاجه اسمها سراويل ولكن البعض قال سراويل جامعه سراويل اه ايه يعني طبعا القميص أخص بالمسلمين كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص غير أن البنطلون بيجسم وده أقل سترا من القميص الذي لا يجسم <تصفيق> آه طبعا ثياب المسلمين مقدمة يعني زي المسلمين ما يعتادوه المسلمون اه يعني على وشك ده ده اصلا بتنفع للمسلمين ايضا لا لا يختص بالمسلمين هو في يعني بتداهل الناس المعينه ويمنعوا يعني يعني ما في نقدرش نقول في مكاره لو نقول الافضل القميص طبعا استر استر واخص أسطر وأخص بي المسلمين ما قلنا لكم قبل كده ما سألنا أستاذ أستاذ أصطفى مشهور في قيس الإخوان قبل ما الإخوان يرجعوا تاني واحد بيقول له يعني الواحد يرفع البنطلون ما يجي يصلي وبيبقى قال تلبسه زي الزي الفرمجة والقميص والسنة نتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سعى وعمليا وأسهل وأحب إلى الله الرسول الريم اتخيل لاعلى ويبقى افضل مفيش قراءه هنا ولا حاجه اي اي, أي. الاطقم مالها الا احمد قلت لي اختمت يعني ازاي مختون يعني يعرف يسال يعني عاد احنا لا لا يعني معروف واحد لسه اسلم قريب ولا حاجه يعني في كثير منا يدخلون في الاسلام النصارى لا يختتنون اليهود بيختتنوا النصارى لا يختتنون فبيدخلوا في الاسلام واحد اختتن والثاني لا يعني ما كده يعني الاتقه يعرف بظواهر الامور الورع عن اعراض الناس القيام بالواجبات واحد بيحضر الدرس لان العلم فرض مش كده كل واحد المزاج ويعمل لما يفضل بين واحد متعبل بضع وقت ما يتكلم ويلغوا ومجبش بصيرة الناس واحد كده محافظ على الصلاة في المسجد إلا من عذر طبعا وهكذا يعني وانغلطنا ما يجراش حاجة يعني مع مش خطيرة ياو يعني, يعني هنعمل إيه قدامنا اتنين عايزين نقدمهم يبقى يعني على ما يظهر ونتضح في حقيقة الأمر إن التاني ده أتقى معلش مجراش حاجة يعني م? وهي برضو مسئولية هل يدخل في الأقدم هجرة من سبق في الحفظ حفظ إيه غيره ممن هو أكبر سنًا وأقدم استقامة لا الحفظ محدش قال أه؟ هو قال يعني نستوي في القراءة بل أكثر مقدم إنما هل دي تدخل في, يعني في الأقدم هجرة يعني لهجر المعاصي وتدين في ظاهره يعني ده اعتبارات الحقيقة ممكن يلجأ إليها في آخر الأمر يعني في آخر الأمر نحن هي القعدة زي ما قال كده في صفحة 303 نمر 5 ولأن الإمامة أرفع مراتب الإسلام فلا يأم إلا أهل الكمال وبصير من أولى من أعمى ولكن دبعا ده أحد القولين آآ لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم وسوى الشافعية وغيرهم بين الأعمى والبصير إنما بعضهم قال أنه أقدر يعني البصير أقدر على المحافظة على الطهارة ونحو هذا يعني وبصير أولى من أعمى لأنه أقدر على توقي المجاسة باجتهاده ومخطون أولى من أطلف وطبعا الفحل أولى من الخصيب طبعا المختون عمل الواجب كان على السنة ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط وكذا المبعد أولى من العبد والمتوضئ أولى من المتيمم على القول أن التيمم مبيح لا ولكن طبعا عارفين قصة سيدنا عمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى بالناس وهو جنب فتصاح صلاته مع الاسم مع المخطار اما مع العذري فيسقط الاثم اما وجد مندوحة عن ذلك يعني يصلي في الصناع ده هو المتعين <سؤال> <سؤال> طبعا المال ايه المذهب الاشعاري ما يعتبرش فاسق انجرد يعني دعوته المذهب الاشعاري انه ملتبس على الناس لا لو حارب اهل السنة يبقى ده مسألة تاني حارب اهل السنة يبقى ده مشكلته كبيرة جمهور العلماء اللي هو بقى أيه في الصحيح غير أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة خلف الفساق والائمة الجائرين قال النووي غيره هو مذهب جمهور العلماء وإذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد أو لم يمكنه إلا خلف هذا الفاسق فقال شيخ الإسلام تصلي خلفه الجماعة فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقاً هذا مذهب جماهير العلماء أحمد والشفعي وغيرهما بل الجماعة واجبة على الأعيام في ظاهر مذهب أحمد ومن ترك أو الجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة كانوا يصلون الجماعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون وذكر قول عثمان رضي الله عنه إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءاتهم ومثل هذا كثير والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاة وإنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر والنهي واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنهم يستحقوا التعزير حتى يتوب والتحقيق أن الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها لكن لأنهم إذا أظهروا المنكرة تحقوا أن يهجروا وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين امتهى ماشي يبقى ككافر أي كما لا تصح خلف كافر سواء عالما بكفرية في الصلاة أو بعد الفراغ منها وتصح خلف المخالف في الفروع يعني شفع خلف حنبالي أو ملك خلف حنف يعني صح وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجباً وحده عمداً بطلت صلاتهما وإن كان عند مأموم وحده لم يعد ومن يبقى هنا دلوقتي إيه الإمام يعتقد حاجة واجبة وترك يبقى المأموم صلاته ايه ها صلاته بطلة بطلة صلاة الايه اللي, اللي ترك الواجب وصلاة اللي تبعه على هذا لان صلاة الامام بطلة ما يتبعوش بقى مش عارف ايه ها على المذهب اه طيب اذا كان الامام ترك ما يراه المأموم واجبا يعني حنبلي بيصلي ورا شافعي فالشافعي ترك التشهد الاول يعني مش محتاجين بقى نقول يبقى في الحالة دي صلاة الحنبالي صحيحة ولا غير صحيحة صحيح هو عارف ان الام هيترك عنده قال لي جماعة احنا مستعجلين انا صل ومش هتشاهد تشاهد اوي الله اكبر ودخل في الصلاة فبقى الحنبالي عارف ان هيترك واجب عند الحنبالي ولكن عند الشافع موش واجب ولكن طبعا يبقى امام برضه يعني تعبان اوي اللي ايه يتعمد يترك كده ويقول للناس دايما يعني حجرة يعني هو هيعمل ايه التشاهد مدام هيصلي الاربع ركعات مجاتش على التشاهد يعني وقالين يقوله بسرعة بس السنة بس ان يقوله بسرعة بسم الله عن وقال وان كان عند مقنوم وحده لم يعد ومن ترك ركنا او شرطا او واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد عاد ها نعم نعم انا بقول ايه من الصبر من الحنبال اللي بصدر اللي حاسف لك من خلط ها, ها. من ترك رقناً أو شرطاً أو واجباً فيك على الثلاثة بلا تأويل ولا تقليد أعاد هو مقتهد ولا هو مقلد ولا عايز يعرف هو يعني لسأل حد ولا يعرف أو بيه بدأي حاجة وخلاص ركن ولكن الحقيقة ده في ترك الركن مسلم وفي الشرط مسلم برضو أما في ترك الوادي فلا. ولكن برضو في ترك الركن المتفق عليه ترك الركن المختلف فيه والشرط المختلف فيه وفيه نظر برضو ذكره الاجري وغيروه اجماعا كتركيه فرضاه لامره على صلاة والسلام ترك الطمأنينة بالاعادة والمرد هو كان مختلف فيه النبي قال يعني جبريل اختلف مع اسرافيل يبقى ناخد بقول احد العلماء لا قم فصلت فانك لم تصل و ده ده دليل على ركنيه الركع اما بقى المختلف فيه فده على كل حال يعني الجهل خيبه اي رسي وقال في الاقناع والمته لا انكار في مسائل الاجتهاد ليس لاحد ان على مجتهد او مقلديه فيما سو فيه الاجتهاد صحيح ف... وقال شيخ الاسلام قولهم مسائل الاجتهاد لا انكار ليس بصحيح فان الانكار اما القول بالحكم او العمل فأما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماع قديما وجب إنكاره اتفاقا وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر عند من يقول المصيب واحد ومعامة السلف والفقهاء وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار وكما ينقضه طبعا المسألة عندنا مسألتين مسألة المجتهد للمجتهد ومسألة العمي للعمي عمي مقلد وعمي مقلد هينكروا على بعض ايه مفيش مجال بحث ولا سبب للانكار انا واخد بماذا هم انت خلاص مش انكار اما المجتهد الانكار بمعنى مناقشة القور ومحاولة اثبات القول الاخر زي ما عملنا كده في فطبعاً هذا جائز قطعاً وإلا الناس هتتبين الحق إزاي إلا بالمنقشة والمناظرة ودفع الأدلة الباطلة بالأدلة الصحيحة يقول لك مش قالوا مش ليهم أدلة خلاص ما انت عايز إيه أدلة إيه همش أدلة قال ما انت كاتب إيه هناك ادلة غلط يعني ادلة ما تدلش أوه. يعني المقول مسلا احمد غابي مسلا ليه عشان ياسر زاكي با دليل ما هممكن واحد يتدعي اي دليل على اي حاجة وده ما يدل ولكن الحقيقة طبعا ان احمد هو اللي زاكي باردو زايد دكتور ياسر بزار خضيته ها خضيته منت هو اللي زكي الثاني لسه بتدرج لغاية دلوقتي الدكتور يسر مش سهولة اللي لا هدخل فيه شمال فخضه بس ها؟ لا ما هو كده وارجعها تاني اي يعني ايه مش عارف اصدق ايه ما لا يسوء فيه الاجتهاد هو أصول العقيدة والمعلومات المدين بالضرورة ونحو هذا لا مستوى الاجتهاد فيها أصلا أما المسألة التي تحتمل الاجتهاد فهذه اللي فيها الكلام فالمقلد لا ينكر على المقلد مثله إنكار العمل ولا المجتهد ينكر على المقلد أيضا العمل بمذهبه إنما ينكر المجتهد على المجتهد القول بهذا إذا كان عنده دليل وكان الموضع محل للمناقشة والمناظرة والاستفهام والاستبياء إنما في ما فيش وقت مثلاً لوقتي مناسب يعني مش معقولها نوعد نناقش بقى يعني مثلاً بحرب ومسلاً في حرب هيسيبوا الحرب ويقول العدو استنى شوية لو سمحت لازم يقول الأول انت هتصلي بين الوقت احطي ايدك تحت السر يقول لي لا فوق السر يبطلوا بقى الحرب يعملوا هدنة هدنة السر لا يعني مش وقته خلاص يبقى هنا مفيش انكار ايه مسائل ايه طب مسائل قددخها قد تكون المسائل الفئية ومع كده ما هي اما ما معلوم من الدين بالضرورة يعني للكل او الاهل العلم وده بعد بعد المناظره هو بيقول بعد كده ان هو بيقول امم مما يسوق فيه اشتهار هذا الخط وادلهه ولكن في قدره لا ان يجعل اليقين عند بعض ذهنا عند اخرين يعني تقريبا مصر تقريبا مصر طيب يعني حتى يعني حتى الاجتهاد يعني لأنه لم يحصل القطع أولا فالاجتهاد هو اللي أدى به إلى القطع يعني لولا إن الاجتهاد سائغ ما كانش أمكانه البحث ما جزش له البحث يعني ولكنه الاجتهاد هنا سائغ لأنها مش مقطوعة بيها فلما اجتهد ونظر وجد الأدلة تدل على القطع على كل حال ما فيش خلاف يعني بيننا وبين بعضين لا يعني فيش خلاف يعني فيه مسائل بعد الاكتهاد يؤدي الاكتهاد إلى القطع بالحكم فمن اطلع على هذا فمن اطلع على هذا لا يجوز له المخالفة بعد الاطلاع شكده يا حمادة مخد منين ريات الموضوع نعم ننقضه ما ننقله لا هم دونهم أروا حاجة ولا درسوا حاجة عشان وإذا ترك الإمام ما يعتقدوه واجبا وحده عمدا بطلة صلاتهما وإن كان عند مأموم وحده لم يعد ولا تصح صلاة رجل وخنثة خلف امرأة لحديث جابرن السابق خنثة المشكل لا يعلم رجل من هو امرأة عسى أن يكون رجلا لحديث جابر السابق إلا هو إي حديث جابر لا تأمن امرأة رجلا إلى آخره ولا خلف خنثة للرجال يعني الرجال ما صلوش خلف الخنثة ولا خلف الخناسة لاحتمال أن يكون امرأة ولا إمامة صبي لبالغ في فرض لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم قاله في المبدع وتصح في نفر يبقى الصبيان غير المميزين ما تصحش إمامتهم مطلقة أما الصبي المميز فتصح إمامته في النفر للبالغ وهل تصح في الفرض هنا اختر أنها لا تصح ولكن القول الآخر أنها تصح لا تقدموا صبيانكم قالا ولا يصح لمعارضته حديث عمر وغيره ولم يعز إلى شيء من كتب الحديث وقال ابن عبد الهادي لا يصح ولا يعرف له إسناد صحيح وعنه تصح إذا كان يعقل هذا وفاقا للشافعي ويحدى الرؤيتين لأبي حنيفة وذكره غير واحد قول أكثر العلماء الحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث هو الحديث عمر بن سلامة عند البخاري وغيره وهو ابن سبع أو سمان والذين قدموه جماعات من الصحابة في عصر النبوة ولا يؤدل عنه إلا بدليل الله وقال ابن حازم لا نعلم لهم مخالفا وتقدم أن ذكوان أما وهو ظلام لم يبلغ وعو الشفعي عبد الرزاق وعيرهما وكرهها مالك وأصحاب الرأي في الفرض. وقال في الفروع بناؤهم المسألة عن أن الصلاة نافلة يقتضي صحة إمامته إن لزمته قال صاحب النظر وهو متجه انتهى ومن جازت إمامته في النفل جازت في الفرد إلا بمخصص يجب المصير إليه وقصاته معاذ مشهورة اللي هي بتعتيبها مش عالفين أصدر على أي قص طيب لا تقدموا صبيانكم يبقى المختار ومنسوب للجمهور أنه تجوز إمامة الصبي المميز لغيره وإمامة صبي بمثله وتصح في النفل وتصحه إمامة صبيم بمثله ولا إمامة أخرص ولا إمامة أخرص ولو بمثله لأنه أخلى بفرض الصلاة لغير بدل ولا أوافق على هذا الحقيقة ولو بمثله دي طبعاً على بعضها ماشي هو كفيف برده لا اخرس بس كانها صله سريه ولكن ايه لابد ان يراه او يرى من يراه كلهم خرص بيصلي في الوفاء والامل وكلهم قسم الخرس ها في الصعود او شايفينه في الصعود ها السجد ها السجد ده ده صوره دي بالارض كل واحد يصلي لوحده على كل حال هنا قال فلا تصح اممته ولم يذكر خلافاً ونقول مش متفق على القعدة دي من صحة صلاته لنفسه صحة إماماته مش متفق عليه ولا إماماته عاجزا عن وقوع أو سجود أو قعود إلا بمثله يعني طبعا ما يبتدئهاش آله إنما ولم يذكر القيام هنا ليه خلال وحده ومش عارف علشان يعني الخلف هنا أقوى ولا إمامته عاجزا عن ركوعنا أصدقائنا إلا بمثله أي عاجز عن ركوع الثاني أيضا المأموم عاجز فتصحي إمامته به وكذا عاجزه عن استقبال أو اجتناب نجاسة أو عن الأقوال الواجبة ونحن ذلك من الأركان والشروط فلم تصح إلا بمثله في العجز عن ذلك الركن أو الشرط أو الواجب كالقارئ بالأمي إلا بمثله لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المطر بالإيماء واختار الشيخ صحة إمامة عاجز عن ركن أو شرط كالقاعد يا أم القائم بقى واخد بالقعدة دي من صحت صلاته لنفسه صحت امامته الا امام الحي اي الراتب بمسجد المرجو زوال علته لألا يفضي الى ترك القيام على الدوام ويصلون وراءه جلوسا ندبا يصلوا وراه وقاعد يصلوا وراه عديم تبقى صالة كلها بقى الناس كلها عديم المختار أن يسلوا قائمين دفعا للفتنه وفي قولين طبعا بعض العلماء قال صلاتهم باطله جالسين لانه يمكن القيام وقعود وبعضهم استدل بظاهر الحديث يبقى أوراق إمام الحي إذا مرض ورجه زواله علته ولو كانوا قدرين على القيام لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكل فصلى جالسا وصلى ورأه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال ابن عبدالبر يا هذا مرفوعا من طرق متواترة من حديث أنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم وحكاه ابن حزم قول جمهور السلف وادعى إجماع الصحابة فيه وثبت عن أربعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن إمام الحي يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره والقيام أخف بدلول شقوطي في النفر يخف من السجود والركوع يعني وسدا لذريعة مشابهة الكفار حيث يقومون على ملوكهم وهم قعود إيه كل قيام وعنه تصح قياما لما في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس خلفه قيام وذلك يوم السبت أو الأحد وتوفي يوم الاثنين وهذا معناه